أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً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 الله لا إله إلا هو له لسماء الحسن وهلتك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي يآتيكم لعلي يآتيكم منها بقبس على النار هدى فلما تَجَهُنُ دِيَ ا يَا موسى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعُ عَلَيْكَ إِنَّكَ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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى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 إن آية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى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 ولكن اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ونذكرك اصبحت إنك كنت اصبحت بصيرا قَالَ قد اصبحت سؤلك يا موسى ولقد من عَلَيْكَ مَرَّة نُخذاء اذا حينا الى امم كما يوحى انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أَهْلِ مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبا وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغاف قولا له قول اللين اللع له يتذكر أو يخشى قال ربنا لأننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعا ونعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امراهم بينهم واسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم ماتوا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أن نها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت لعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فانقض يسحره سجدا قالوا امنا نردها هارون وموسى قال امنتم له قبل اناذنا لكم ان انه هناك الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك على ما جاء من البينات والذي صفرنا فقد ما انت قض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان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 ولقد إلى موسى انا موسى انا موسى انا موسى انا موسى انا موسى انا موسى انا موسى انا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 وَإِنَّ نِغَثَارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالُوا مُؤُلَاءِ عَلَىٰ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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما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 He said, go, if you have a life that you say no, and if you have a إِلَٰهِيَ الَّذِي ضَلْتُ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ واسع كل شيء إن علمك كذلك نقص عليك من أم بإما قد سبق وقدمت إليك من لدن ذكرى من أعرض عنه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 وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلَّا دُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَىٰ فَأَكْلَىٰ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا آتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا دعظكم لدعظ عدو فإما ياتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن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 لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم ما في الصحف لولا ولو الناس أهلكناهم بعذاب من قبلهم لقد قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلم فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتد صدق الله العظيم